قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون كَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَرِنِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ وارين قال فبما اغويتني لاقعودن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن الْفِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالُوا اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَإِذْ آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا ثُمَّ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَا عَنْهُمَا من أو آتيكما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لَكَائِنِ او تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَسَمَهُمَا إِنّ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُما بِغُرور فَلَمَّا مَذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنَهكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ